129. كلا سوف تعلمون 120. كلا, كلا لو تعلمون علم اليقين 121. لترون الجحيم 122. ثم لترونها عين اليقين 123. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم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 118. ويل لكل همزة لمزة 119. <تصفيق> الذي جمع مالا وعددا 110. <تصفيق> يحسب أن ماله أخلدا 111. كلا لينبذن في الحطمة 112. وما أدراك ما الحطمة 113. نار الله التي تطلع على الأفئدة إِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ يَمِينٍ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجٍّ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أَلَا يُعْبُدُونَ رَبَّ هذا البيت 118. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم 110. أرأيت الذي يكذب بالدين 111. فذلك الذي يدعو اليتيم 112. ولا يحب على طعام المسكين فويل فَصَلِّ لِلَّهِ مَا أُمرْتَ بِهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم الله الرحمن الرحيم تَبَّتْ يَدَا بِي لَهْبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُ حَمَالَةِ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 بسم اللہ الناس الناس الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة جن